بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثنك إنك نتي أرأب رنو حديث قلني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرا رأو دفمي ربي سرح جالتو نمشان توكو رسول ربي تنجده أوصني نادامي جدين قال رسول ربي نجدين لا تغضب إن آرين آروا أبو سلام جدين فردد مرارا نمشان إرودز لدي بأي نادامي جدين رسول ربي قال نجدن لا تغضب إن آريني جدينين رواه البخاري حديث الإمام البخاري الأديس حديثني كبخاري قهده مسلم وجيهن جرو حديث كان الرّوان في أرجنوم دلّن سورة أرقو رسول ربي دلّن سورة نميتة أرقو كني وعلم أمتا تكو وعند لنسون نميجس وقجته الرّاجرو وعند لنسون متي خاسي دلنسون نمجه الرّاجرو وقجته كلمتا إرجع دلنا نني واندلنسون قد نمجد تسان قدو ربو أفكانيس هو يجولب بوه دلنسون دور قامته كلبوا في تيف دلنا نيجادو نمرة بياني يوه ربي جكت ربي نمن ربي ايمان اساكن نيويته رومان ربي ديقمتي ندل لنا دلل سون يسات انغرو اك شريئات تي غدو يصبر باكي سمالي والرب يدلن سي سرق بي جيت دلنونكم ربي جيت دلنون دلل سون نميكي دلنسوني عباداتي ساجي جيرامون دندد هرومان ربي دي ربي يدي قمي أكا شريعان جيتت دلنور يوكان وان رور قمي كيسا سينا نججو فاكين جاب ودو نمتوكو إسا كونكولاتا كيسا تاو إرا دبرتي نمني سلاتاجرا إنو فراتا أقرتي يساقكم قلاتا في بلله في الكفته كيستاقو يوأتي بلله إساسا ركوتتن قد سيبنو يأبوا للسكية سلاعة ما الله يهديك يوجدتن سلاعني رشعان مسلمتو تأتي خير إن شاء الله سينجدين مستواتيو في الكفته Asidemte salatte yö adebitulle akkasumattejira. Bilihille isaattirukutte insalaanne jette kaafat. Salate salatu baate malta sugeidubbiwa sylala na ilala. Sinjede sitte ulkufate. Gaafakana. Ta gaafute maskawati isaakana jajab sita. Entahu jachukuni lorgaala. رب يبدل لنون اككبا اكاثا نترب يبدلن ادجرجق نم يدون كربي يبدلن ير وربنجل كثير را ورب يدلن سنس تكي بهاي كانجك علمي برباتك ثواب رچو برباتك علمي دا. قطم فكي سنه دلل سن دا انغديدان علمي وابركتوجچو اججر ربيتين يقف يعني حدود ربي بك انا من علمي قبو حدود سنبر ندبرو وان دورغامي كيسن سينو حد شرائع برن كتب وان ربي افسل دلل سن سو برباكس اكربن جد دلناه ملي بر دبري مصيبه في تنتوجچو حديث يقول جهف جهفا عن أبيعلا شداد بن أوسر رضي الله عنه أبيعلا الرؤدي فما شداد المؤوسي قته الرسول الله رسول ربي الرؤدي سي قال نجي إن الله رب كتب الحسنات وأن غارب الرئيس على كل شيء وأنه اندرت فإذا قلتم يوجدتا فإذا قتلتم يوجدتا فأحسن القتلة أجيت كاتل وإذا ذبحتم جرّة هري فأحسن الذبيحة جرّات كا وليحد أحدكم حاقرة ها تكم كيسا يحد جت حاقرة جت شفرته هادوسا وليروح ها فرب فتيث ذبيحته هري ساك جرّة موسن لقطك قديسه يا لوكا سديه لتكاد تريح سرارة كسين تي تطور ودان أكثر تطور هباء سو جت شور دوب الحديث نكوني كمسلمي بخارين والين جرو حديثني ربين الآني خيري يوكا وانغاري برسيج راجر معنن كنا أدارت برهس يجو، ثقتي ربي تودني هن دنو، قارم أتاه ديماجرت يجو، أستحي كتابة يجو، ثلا قيرت برهي وانمهن ده جيك تقول كنا جيك لما تا كتابنا ستبعناكم قدرة سنو دنتي شرعية، معنا نساء ربنا الآنه جبروت غرا وهنداو تولا اولاجي بريسي اجيتو كبريف فامي استيتي تولا ورتبر راهتو يو قبرو تمالي كريفوتي بيكوني غرا غاروم ما قبا حديثني كوني حديث قدريا في شرعيه في لينتا معنا لمن كن رسول ربي صلى الله عليه وسلم مثال قد أن يجرن مثال لسنقم يجنن ويتسلاوه أجفتن وهوري إرّا أقاقوه تنججة أقام قرن فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح جرن نملك إساسا فيوك أجفتن تاتي لبو تندير السنة يجو هوري ليو قرأتن لبو hafura ba fatit ajchu akata shari'an bantetti gegges ajchu wali galati hadith kana rawani arganu darsi na madabatti hadithat anu haga warit de binuti nagara bihe